بسم ان ل ل ل ه ا ر ح م الرحيم إن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالح عباد الله ان ا ل ق ر آ ن العظيم كتاب جليل اللفظ ذو أ ث ر عظيم جعله الله جل وعلا م ع ج ز ة خ ا ل د ة لرسولنا صلى الله عليه وسلم تضمن هذا ا ل ق ر آ ن من الهدى أ ق و م ه ومن السبيل أ ك ر م ه والله تبارك وتعالى أ م ر ن ا أ ن نتدبر آ ي ا ت ه و أ ن ننظر في عظاته و أ ن نفقه ا عن الله جل وعلا كلامه افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن وان فقه المؤمن لما جاء به ا ل ق ر آ ن العظيم مما يقربه إ ل ى الله جل وعلا ويدنيه من رحمه ربه تبارك وتعالى وكم في ا ل ق ر آ ن العظيم من دلالات من فقهها رزق العلم واليقين ورزق الرسوخ على الصراط المستقيم من أ ع ظ م تلك الدلالات أ ن الله جل وعلا أ خ ب ر أ ن توحيده و إ ف ر ا د ه ب ا ل ع ب ا د ة هي السبيل ا ل أ ع ظ م إ ل ي ه وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه جل وعلا وابتغاه لعباده ولا يقبل جل وعلا دينا غيره قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ومن يبتغ ي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وما امر الا ليعبد الله ل ص ي ن ل و الدين ح ن ف ا <متحدث> أخي ا ل م س ل على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعلة لكم م قدمت المادة من م احرص نشر هذه هذه و ق ع وذكر ا ل إ س ل ا م ي www.wadhakir.net